بسم الله الرحمن الرحيم استوى استوى استوى سوى ولا تختلفوا وتموا الصف الأول فالأول ولا تذرف فرجات للشيطان الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هذه تسمى سورة البقرة لأنه ذكرت فيها البقرة وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة سلام, سلام, سلام القرصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء سنام وان سنام القران البقره وفيها ايه هي سيدة اي القران ايه الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه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 رضائل سورة البقره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان وقال صلى الله عليه وسلم اقراوا البقره فان اخذها بركه وتركها حسره ولا تستطيعها البطله أي السحرة. واتبعوا ما تات الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابله هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فضائل سورة البقرة. سورة البقرة سورة عظيمة اجتملت على عدة مزايا واجتمعت فيها فضائل عدة منها أنها أطول سورة في القرآن وأول سورة بعد الفاتحة وبها أطول آية في القرآن وهي آية الدين يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وبها أعظم آية في القرآن وهي آية الكرسي من قرأها إذا أوى إلى فراشه لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح وبها خواتيم سورة البقرة والتي جاء فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة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 وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير وبها أطول كلمات القرآن وهي قوله تعالى فسيكفيك هم الله ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله أنها مشتملة على ألف أمر وألف نهي وألف خبر ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا قالوا ربنا أفرخ علينا صبرا وثبت اقدامنا, وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين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 وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين نزل مع كل آية فيها ثمانون ملكا من السماء وقيل إن بها آخر آية نزلت من القرآن العظيم وهي قوله تعالى واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، ثم تُوفى كل نفس ما كسبت،, نفس ما كسبت وهم لا يُظلمون. قال العادل آياتها مئتان وستة وثمانون آية أما كلماتها فستة آلاف ومئة وواحد وعشرون كلمة وحروفها خمسة وعشرون ألف وخمس حرف ومن اللطائف أن الآية التي بمنتصف سورة البقرة هي قول الله تعالى. وكذلك جعلناكم وسطا لتكونوا شهداء على الناس اجتملت على أركان الإيمان أركان الإسلام آيات السح آيات الطلاق آيات الربع آيات الإنفار الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع علي آيات الجهة آيات الصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى وبينات من الهدى والفرقان ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أخضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله وإن كنتم من قبله لمن الضالين ولذلك سميت سورة البقرة سنام, سنام القران السورة هذه عظيمة ولا يمكن لا ولا غيري أن نحيط بمعانيها العظيمة لكن هذا قطرة من بحث صد, صد التميز للإنتاج الصوتي والمرئي تقدم التاسع, التاسع من سلسلة كلام, كلام الرحمة, الرحمة بصوت القارئ ناصر بن علي القطامي. ولنبل ونكون بشيء من الخوف والجوع والجوع ونقص من الأموال والأمفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا اصابتهم مصيبة قالوا إن لله الذين إذا مصيبة قالوا إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون سائلين المولى عز وجل ينفعنا جميعا بالقرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم